Ha du men أنت ببالي أسأل نفسي عنك وحالي هل شابت كفي فعلي هل الأرض ضائعة أحيى في ذاتي يجعل نورك نبع صفاتي ألهمت شعوري وحياتي فتساميت وما شئت وما شئت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 روياك ولقياك منايا في إثرك صبري وخطايا من ما وجدت بدنيا أوضح عيد على نهجك مشيت بدبك مطيت نوري حبيب المصطفى مكتني على نهجك مشيت و استقيت نوري حبيب المصطفى و كذلك على نهجك مشيت و استقيت نوري حبيب المصطفى و كذلك نوري حبيب المصطفى و كذلك